شرطية. قال رحمه الله والتحقيق الذي لا شك فيه أن مدار الصدق والكذب في الشرطية المتصلة منصب على صحة الربط بين مقدمها الذي هو الشرط وتاليها الذي هو الجزاء والبرهان القاطع على صحة هذا هو كون الشرطية المتصلة تكون في غاية الصدق مع كذب طرفيها معا أو أحدهما لو أزيلت أداة الربط بين طرفيها فمثال كذبهما معا مع صدقها قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فهذه قضية في غاية الصدق كما ترى مع أنها لو أزيلت أداة الربط بين طرفيها كان كل واحد من طرفيها قضية كاذبة بلا شك ونعني باداه الربط لفظة لو من الطرف الأول واللام من الطرف الثاني فإنهما لو أزيلا وحذفا صار الطرف الأول كان فيهما الهه إلا الله وهذه قضية في منتهى الكذب وصار الطرف الثاني فسدتا أي السماوات والأرض وهذه قضية في غاية الكذب كما ترى فاتضح بهذا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات على صحة الربط بين الطرفين وعدم صحته فإن كان الربط صحيحا فهي صادقة ولو كذب طرفاها أو أحدهما عند ازاله الربط وان كان الربط بينهما كاذبا كانت كاذبه كما لو قلت لو كان هذا انسانا لكان حجرا فكذب الربط بينهما وكذب القضيه بسببه كلاهما واضح وامثلة صدق الشرطية مع كذب طرفيها كثيرة جدا كالآية التي ذكرنا وكقولك لو كان الإنسان حجرا لكان جمادا ولو كان الفرس ياقوتا لكان حجرا فكل هذه القضايا ونحوها صادقة مع كذب طرفيها لو أزيلت أداة الربط ومثال صدقها مع كذب أحدهما قولك لو كان زيد في السماء ما نجا من الموت فإنها شرطية صادقة لصدق الربط بين طرفيها مع أنها كاذبة أحد الطرفين دون الآخر لأن عدم النجاة من الموت صدق وكون زيد في السماء كذب هكذا مثل بهذا المثال البناني قال المؤلف رحمه الله وفيه عندي أن هذه الشرطية التي مثل بها اتفاقية لا لزومية ولا دخل للاتفاقيات في هذا المبحث والمثال الصحيح لو كان الإنسان حجرا لكان جسما واعلم أن قوما زعموا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات منصب على خصوص التالي الذي هو الجزاء وأن المقدم الذي هو الشرط قيد في ذلك وزعموا أن هذا المعنى هو المراد عند أهل اللسان العربي والتحقيق الأول ولم يقل أحد البتة بقول ثالث في مدار الصدق والكذب في الشرطيات فإذا حققت هذا فاعلم أن الآية الكريمة على القول بأنها جملة شرط وجزاء لا يصح الربط بين طرفيها البتة بحال على واحد من القولين الذين لا ثالث لهما إلا على وجه محذور لا يصح القول به بحال وإضاح ذلك أنه على القول الأخير إنما صب الصدق والكذب في الشرطيات إنما هو على التالي الذي هو الجزاء وأن المقدم الذي هو الشرط قيد في ذلك فمعنى الآية عليه باطل بل هو كفر لأن معناه أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون للرحمن ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا لأن مفهوم الشرط أنه إن لم يكن له ولد لم يكن أول العابدين وفساد هذا المعنى كما ترى وأما على القول الأول الذي هو الصحيح إن دار الصدق والكذب في الشرطيات على صحة الربط بين طرف الشرطية فإنه على القول بأن الآية الكريمة جملة شرط وجزاء لا يصح الربط بين طرفيها البتة أيضا إلا على وجه محذور لا يجوز المصير إليه بحال لأن كون المعبود ذا ولد واستحقاقه هو او ولده العبادة لا يصح الربط بينهما البتة إلا على معنى هو كفر بالله لأن المستحق للعبادة لا يعقل بحال أن يكون ولدا أو والدا وبه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله إن كان للرحمن ولد إنما يعلق به محال لاستحاله كون الرحمن ذا ولد ومعلوم أن المحال لا يعلق عليه إلا المحال فتعليق عبادة الله التي هي أصل الدين على كونه ذا ولد ظهور فساده كما ترى وإنما تصدق الشرطية في مثال هذا لو كان المعلق عليه مستحيلا فادعاء أن إن في الآية شرطية مثل ما لو قيل لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين له وهذا لا يصدق بحال لأن واحدا من آلهة متعددة لا يمكن أن يعبد فالربط بين طرفيها مثل هذه القضية لا يصح بحال ويتضح لك ذلك بمعنى قوله وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الآية فإن قوله إذن أي لو كان معه غيره من الالهه لذهب كل واحد منهم بما خلق واستقلبه به وغالب بعضهم بعضا ولم ينتظم للسماوات والأرض نظام ولفسد كل شيء كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وكقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا على الصحيح الذي هو الحق من التفسيرين ومعنى ابتغائهم إليه تعالى سبيلا هو طلبهم طريقا إلى مغالبته كما يفعله بعض الملوك مع بعض والحاصل أن الشرط إن علق به مستحيل فلا يمكن أي يصح الربط بينه وبين الجزاء إلا إذا كان الجزاء مستحيلا أيضا لأن الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء المستحيل أما كون الشرط مستحيلا والجزاء هو أساس الدين وعماد الأمر فهذا مما لا يصح بحال ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين لا شك في غلطه أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى على أن بقية قد بقيت في هذا الحديث نستكملها في لقائنا القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته